قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعماهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا ظالمين فَنَسْأَلُ عَنِ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا قَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَا افْتَقَنَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أضويتني لأقعدن لهم سراقك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمالهم وعن شمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال خرج منها مذؤوماً مدحوراً لمن تبعك منهم لأمل أن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوءاتهما وقَالَ وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ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 قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجهكم عند كل مسجد وادعوه عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه من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 يا بني آدم إما يأت أنكم رسول منكم يقصون عليكم آيات فمن التقا فمن التقا وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى, حتى يلج الجمل في سم الخياق وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غماش وكذلك نجز الظالمين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 وبينهما حجاب وعلى الآراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 من المحصنين، وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحباً ثقالاً سقناه لبلد ميت، فأزلنا، فأزلنا به الماء، فأخرجنا به من كل استبرت، كذلك نخرج الموتى، علّكم تذكرون.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 قال يا قوم ليس بظلاله ولكنني رسول من رب العالمين وبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.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 افسلات تقون قال المناء الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفات وانا لنظنك من الكاذبين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 اذكرو إذ جعلكم خلفا من بعد عاد وبنوكم في الارض تتخذون من سهولها تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكرو الا الله ولا تعثوا في الارض مفسدين قال المناء الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم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 فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومي أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكين والميزان ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تفسدو ولا تفسدو في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم يا قوم مؤمنين ولا تقعدوا بكل سرقت وعدون وتصدون عن سبيل الذي آمن به وتبعون عوجاء وذكروا إذ كنتم وذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمن فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا والذين آمنوا معك من قريتنا او لا في ملتنا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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء, بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عثوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء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 فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كَذَلِكَ يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين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 قَادِجِ اتُوكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّرْوَبَكُمْ فَأَرْسَلَ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنتُمْ تَجِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَلْكُونَ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 إن هؤلاء متبرا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون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 قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 واختار موسى قومه سبعين رجلا لمقاتنا فلما أخذتهم روجفت قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة كتضل بها من تشاء إن هي إلا فتنة كتضل بها من تشاء وتهدم وانت ولينا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمة وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون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 وأخذ ما الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوى عماله عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين وإذ تأذى ربك لا عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقد في الأرض أما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 أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغاذين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 فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ قَتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الساعة أيان قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِمَنْ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 وَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا من مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ سُوءٌ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَمَا مَسَّنِيَ سُوءٌ إِنْ أَنَا إلا نذير وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ